إِنَّ رَبَّنَا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَهُ مَلَكُ يَوْمِ قد جاءتكم بينة من ربكم فأغفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس تَتَظَاهَرُونَ بِكُلِّ صَغَاطٍ أَنْتُمْ وَعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ وَتَرُوعُونَ قَالَ يَا شَعْبِي مَا عَلَيْكُم مِّن جُنَاحٍ قَرِيبًا أَوْ لَعْنَةٍ فَمَا كَانَ رَبُّكَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا لَكُمْ مِنْ عِندِ رَبِّكُمْ خَالِصِينَ بعد إذن جاء الله أبالملأ الذين كفروا من قليل إن تبعتم شعيبا منكم لأتبعتم شعيبا منكم إن مثل صلصا كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ تَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أُمَّ تَحَمَّدَ عَفَا وَقَرَّ وَاللَّهُ قَدْ مَسَّاهُ النَّضْرَ وَالصَّفَا فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَمَا لَهُمْ I don't know ان قران نص عليهم امباها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين